بسم الله الرحمن الرحيم أنف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ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 فَطَلَّعَ أَن بِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ تُمْصَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِهِم بِأَسْمَائِهِم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 هان كبيرة إلا على الخاسرين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكرون نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين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 يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي نبي غير الحق ذلك بما صوّك كانوا يعتلون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحة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 فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَسَدُّ قَصْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْفِجَارِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن الله بغافل عم تأمنون فتتمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما خلوه وهم يعلمون وإذ ألقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذ خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم أ فلا تعقون أو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 ثم يقولون هذا من عند الله ليستروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالونا تمسنا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم من د الله عهدا قل أتخذتم من د الله عهدا فليخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئتو وأحاطت به خطيئته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 ثم أنتم هؤلاء يتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرات فادوهم وإي أتكم أسرات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسول وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيّدناه بروح القدس أَفَقُلْ لَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَبْرًا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 بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الْأَدَابُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ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 بصدقة لما بين يديه وهدوء وبراء المؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبرييل ومICAL فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه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 أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدّل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ودَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ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 وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخنوها إلا خائفين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 السموات والأرض بديع السموات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون.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 تولوا فانما هم في شقاق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 وعيل ويسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم اللّه ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من اللّه وما اللّه بغافل إنما تعملون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين ولا تقولون من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 الله وفُور الرحمٍ إن الذين يَكْتُونَ ما أنزل الله من الكتاب وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم إِلَّا النَّارَ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين استروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البرء أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. والات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء اضراء وحين الباس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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجبوني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 فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبيل لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا او به اذم من راسه ففديه من صيام ففديه من صيام او صدقه او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 رقاب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 ومن الناس من يشري نفسه ذِي قِلَّةٍ الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 فيه. قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 ولا أمَّةٌ مؤمنةٌ خيرٌ مِن مُشْرِكَةٍ ولو أَعْجَبَتْكم ولا تَكِحُ المُشْرِكِينَ حتى يُؤْمِنُوا ولا عبدٌ مؤمنٌ خيرٌ مِن مُشْرِكٍ ولو أَعْجَبَكُمُ هُنَاكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإقسام ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه نسيء إلا أن يخافا إلا أي يخاف أن لا يقي حدود الله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 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن, أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف معروف أو سبحه النبِّ معروف ولا تمسكوه نضرارا لتعتذو وَمَن يَفْعَلَ الْذَّالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزْوَةً وَذَكُرُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْرُضُكُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعبلوهن فلا تعبلوهن اين كنن ازواجهن اذا ترضوا بينهم بالمعروف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 ومتّعهن على الموسِع قدره وعلى المقتِر قدره متّع بالمعروف متّع بالمعروف حقا على المحسن وإن طلقتهم من قبل أن تنسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد سنطتم لهم نفريضه فنص ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 فما شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ اغْتَرَفْ إلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَازَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا نَطَاقتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودَهُ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وألبت مائة كفيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والفكمة وأتاه الله الملك والفكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم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 فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبن منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يؤمنون في سبيل الله كمثل حبة أمبت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينقرون أموالهم في سبيل الله ثم لا عفوا عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها اذا والله هو ني حليم يا ايها الذين امنوا تبطل صدقاتكم علي صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدى القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم بتراءى مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيت من أنفسهم كمثلا جنات بربوة أصابها وابل أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون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 واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء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 ان تخفوها وتؤتوها الفقراء اف هو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولا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 أَوْلا يَسْتَطِيعُوا أَن يُمِلُّهُ وَفَلْيُمْلِلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ كتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 شيءاً عليم، وإن قلتم على سفره ولم تجدوا كاتباً فرها لمقضوا، فإن أمن بعضكم بعضاً فاليؤدِّ الذي أتى من أمانته، واليتقى لها رب، ولا تكتم الشهادة، ومهي كتمها، فإنّه آثم قلبه.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 Kita, kita, kita, kita,